واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحلمة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والذي علمنا أن نصرة إخواننا في فلسطين رفع الحصار المرفوع عنهم وعن كل مسلم في كل بقاع الأرض طريضة شرعية وضرورة حياتية ما من إمرئ مسلم ينصر إمرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من أرضه تنتهق فيه حرمته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 والذي علمنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أن لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يظلهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلزال الحديث موصولا بصفحات من تاريخ بيت المقدس التاريخ المعاصر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 ايضا المظاهرة المليونية التي حدثت في برشلونة في أسبانيا وتطالب بفك الحصار عن أخواننا الذين يعانون على أرض غزة وأيضا المؤسسات المجتمع المدني في كذا مؤتمر عقدة شارك فيها مفكرون من أمريكا وانجلترا منهم جلوي وروبرت اللي هو المدعي العام الأمريكي يعني مؤسسات المجتمع المدني تطالب برفع الحصار المفروض عن الشعب الفلسطيني وتحرير الرهائن يعني دمين مش أسرى أسرى في الحرب لكن دي رهائن يختطفون من ديارهم من بين زويهم ولا حاجة يتحرك بالنسبة لهم أنه قلنا إن كل طالبون هذه المؤسسات المجتمع المدني يتطالبوا برفع الحصار المفروض على إخواننا على أرض فلسطين ووقف مذابح وشلالات الدم تنفجر ليلًا ونهار. لكن الشيء الذي يلفت النظر وكما قلنا إن إذا المؤسسات المجتمع المدني وأيضا الأمم المتحدة لأن قرارات الأمم المتحدة تدين منذ قيام الكيان الصهيون على أرض فلسطين. في مايو 1448 عشان نعرف ان عبر التاريخ منذ عهد عدم حليل السلام لم يكن هناك حاجة اسمها كيان سياسي مش حاجة اسمها دولة اسرائيل على ارض فلسطين او في اي بخعة من العالم لم يحدث في تاريخ البشرية قبل 14 مايو 1948 اللي هو والذي اقام هذا الكيان هي دول اوروبا الغربية كما صنعها لكن الامم المتحدة لزالت عبر قراراتها الطويلة السنوات الطويلة من سنة تأساتها قامت 1945 كل قراراتها وخاصة بعد قرار التقسيم يعني تدين التصرفات الكيان الصهيوني وأنا ذكرت بعض القرارات واليوم أنا أذكر قرار على جانب كبير من الأهمية وأنا أطالب الذين يسمعوننا أن يدخلوا إلى مواقع الأمم المتحدة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 العمل العربي والإسلامي لإحياء هذه القرارات وتفعيلها عشان نعرف الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في حق القضية الفلسطينية مدريد وقسلو دحرجوا القضية من المؤسسات الدولية فأصبحت قضية شخصية ما لهاش علاقنا القرار الذي أعرض له كما قلت لأن على اعتبار ندرك أن الهيئة الأمم مجلس الأمن هو المسؤول عن تحقيق السلم والأمن والدولية ويعتبر أن الكيان الصهيوني سلطة احتلال سلطة احتلال وأنه لا يجوز حيازة أرض بالقوة ووضع اليد على هذا القرار الذي سأقرأه وده موجود قرارات الأمم المتحدة لغيرنا بنتكلمش على القرار كمان مجلس الأمن هذا القرار مثبت ومدرج حدش يدار ينكره ولا حد يعني هذا القرار اللي هو القرار سبعة وثلاثين على مية ثلاثة وعشرين بتاريخ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 تشجب كذلك أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي يقدم إلى إسرائيل من شأنه أن يشجع إسرائيل على ارتكاب الأعمال العدوانية وتوصيد وإدامة احتلالها وضمها للأراضي العربية المحتلة، كما تطالب مرة أخرى جميع الدول الأعضاء تطبيق التدابير التالية دا الأمم المتحدة بالطالب الدول الأعضاء بتطبيق التدابير التالية: ألف الامتناع عن إمداد إسرائيل بأي أسلحة أو معدات متصية بها ووقف أي مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل منها يبقى إذن ألمانيا التي تعلن الدعم العسكري وتعطي, وتعطي آآ آآ زوارق توربيد وتعطي غواصات نووية إذن هي تنتهك قرارات الأمم المتحدة كل من دعا ينتهك هذه القرارات المتحدة هذه هي المنظمة الدولية هذا قرارها باء الامتناع عن الاقتناء أي اسلحة أو معدات عسكرية من اسرائيل محدش يشتري منها اسلاح جيم وقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لاسرائيل ووقف التعاون معها ذال قطع الالاقات الابدوم الماسية والتجارية والثقافية مع اسرائيل هاء على جميع الدول الأعضاء أن تكف على الفور فرادا ومجتمعة عن كل تعاون مع إسرائيل كي تعزلها عزلا تما في جميع الميادين ثم قررت لنهاية القرار الأمم مرة أخرى أن في جل إسرائيل وإجراءاتها تثبت أنها ليست دولة عضوا محبة للسلام وهذه الحقيقة ليست دولة عضوا محبة للسلام وأنها تمعن في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات الجمعية العامة. أن أنتم يا صلبة فلسطينية من هذه القرارات، أن أنت يا جامعة الدول العربية من هذه القرارات، أن أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي هذه. قضيتنا قضية رابحة. المنظمة الدولية تساندنا لماذا نطالب بتنفيذ هذه القرارات؟ على الأقل الدول الع... هذا إحراج بالدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني وتحاصر الشعب الفلسطيني وتفرض عليه عملية التجويع والقتل اليومي نازل لوقت ما فيش مخدرات علشان يعملوا العمليات الجراحية للمرضى، كل يوم فيه قتل وجرح تحت سمع وبصر المجتمع الذي يسمى زورا أبو سامان محب للديمقراطية ويقول حقوق الإنسان والديمقراطية شيء يدير إن إحنا كيف تستغفل مليارات بني البشر يستغفلون على هذا النحو. فش حد قال يقول إن هذه ك... شعارات كاذبة إن, إن هذه جرأت وتكف واضحة. فأنا أقول إذا قراراتنا المجتمع الدولي والمنظمة الدولية أعطتنا حقوقنا كاملة.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 الطعام والشراب وخلاص لكن تفكير في الرهائن اللي بيسموهم أسرى دولا مش أسرى مش أسرى حرب دولا تبقى اللي مستفى يجيب دولانات رهائن مختطفون وكلهمون اللي اختطفون ومحدش حاسس بيهم 11000 و 12000 ديهم أطفال ونساء أنا عاوزة يقول للمهروض المنظمة الدولية تجرم هذا ومحدش بيتكلم عنهم المشردون احنا مرة اللي فقط تكلمنا عن المذابح أصلي كتير من الناس يقول لك الانسانيون باعوا أرضهم أو هربوا نعم سطرة الـ 48 حينما انسحب الإنجليز كانت هناك مذابح 12 مدينة 500 قرية تم إبادة وششريد قطع منها وتم تهديد حوالي مليون والمرض فاتحة أنا عرضت مسؤرعة في عجالة لمجزار الدرياسين لأنها كانت وقعت في 9 أبريل سنة 1948 مزاحة دير يسير يعني الناس 770 نسمة كان فيها مسجدان ومدرستان ونادي ناس آمنين عندهم 170 هكتار يزرعونها في البلد ما فيهش أكثر من 85 مسلح ويحيط به حال يمكن كان كان بقى فتح باب الهجرة وقفز اليهود من كل بلاد العالم إلى داخل الأرض المحتملة وكان حالي كان نوحيد بعيد الديزنيف حوالي 120 مستعمرة 120 ألف يهودي في المستعمرات. اللي خطط لمذبحة الديزنيف واحد على ما أذكر اسمه مردوخان نظمًا واحد اسمه ليثيل بالاتفاق مع مؤسس مع منظمة الأرجون زفاي. وايضا مع اشترن عصابات اشترن ومدافع الهجنه هم اللي كانوا بيشوفوا على المغركة. فوجئت القريه قبل عشان تشوفوا متى يختار العدو والناس في هيئه الليل قبل الفجر بقليل كانت الطيران الانجليزي لان كان دي كانت اولا دي عبارة عن عصابات فتح علبه بالهجرة طيران انجليزي لان انجليزي وهم خارجين سلموا المطارات بتاعته بيت فلسطين لليهود سلموهم الدبابات اللي عندهم لجهود مدوهم بالسلاح ففوج قرية إدرياسين بالسيران بيضرب والمسفعية بتضرب خارق الأمة استيخزت قعد نفيشاً لـ 85 مسلح قعدوا يقاتلون حتى نفذت الزخيرة وبدأت عملية تمشيط للقرية لم يرحموا طفلة ولم رأت عجوزة ولم يرحموا شيخا ولكن حدثت مطلات كان في مقاومة هذه القارية التي حيها 120 ألف من يهود في التي هجمت بالذبابات والصارات ظلت تقاوم 13 ساعة من أربعة صباحا إلى خمسة مساء معانهم 85 وكان الشهداء شوف في واحد اسمه جاك ديريني كبير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 وشاف كل عبارة عن نساء وأطفال أطفال عشر سنوات وأطفال رضع مقتولين وممثل بهم ودون ذلك في كتابه الدون الناس مدنيين قصيبة وشاهد جند اليهود وستات معهم المدة المطاوي اللي بيذبحوا بها الشعب الفلسطيني وكانت تقطر دمني المأساة اكبر و... و... وان يستسع لها الوقت لكن انا ادعو الى قراءة كتاب جمع اخبار هذه المذابح مذابح يافة وحيفة وعكة اتناشر مدينة من, من, من مدن فلسطين الساحلية وكمان حوالي خمسمائة قرية هو كتاب صالح مسعود ابو يصير كتب جهاد الشعب فلسطين خلال نصف قرن، ذ كانت الصور كانت رسالة قدمت اطروحة علمية موثقة بالتقارير الغربية والإسلامية وقدم لهذا ال الدكتور فضيل الشيخ محمد حسن البقور رحمه الله كوزير الأوقاف وقدم لهذه الكتاب أيضا الدكتور اللواء ركن محمود شيت خطاب اللي كان عضو مجمع اللغة العربية في منصو بغداد ودمشق وقال في حديثه المشرف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الدكتور محمد عبدالعزيز الشناوي قال هذه الروح العلمية لو كان فيه يجوز أعطى أكثر من درجة امتياز لعطينا هذا الكتاب يعتبر سفر لجريمة اغتصاب فلسطين. والطواف والدولي والمؤامرة كثمها جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن صالح مسعود أبي يصير هذا الشاب ضربت طائرته في أجواء سيناء في عام النكبة وكان أيام أذكر المذيعة مثال وحجازي أو كاتبة كان ضمن للمجموعة كان جاي من طرابلس الغرب من ليبيا عشان يخذب أطروحة الدكتوراه عن الجرائم التي ارتكبها النازيون الفاشيس الايطاليون ضد شعب ترابلس الغرب اللي منهم عمر المختار يعني نرجع اقرأوك وانشروا على العالم عشان نشوف من هو الارهابي من هم القتل من هم سفك الدماء ليس المسلمون نحن امة تدافع عن اوطانها امة تدافع عن قدسها واعراضها ونساء واصفالها يريدون الحياة فقط ما يريدونها غير الحياة هذي ال هذا الكتاب الذي هو ذهات الشعب في زمن صقر الحقيقة أنا أعتقد إنه صالح مصروفة بيصير ضرطة بسبب هذا الكتاب قال فيه في مقدمة كتابه إلى ذكر كل شهيد من شهداء أمتنا في تاريخ الطويل وفي كل خصل من الأطر إلى المجاهدين الذين حملوا الأرواح على الرأي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 عن شعب خالد جهادا وهجة وتصميما مش شعب إرهابي شعب يدافع عن وطن عن أرضه عن عرسه عن قدس الأقداس ودافع عن شرف الأمة إذا مرة أخرى المرة ذكرتوا المزابح درياسين وما حدث فيها يعني يدمر القلوب وقد يكون في لهذه المزابح وقت في مجال آخر. لكن مرة التي أود أن أذكر بها الآن مرة أخرى نحن نقول من المسؤول عن تحرير فلسطين البيت المقدس؟ من المسؤول عن رفع الحصار المفروض على أماتنا في فلسطين؟ من المسؤول عن كف العدوان المستمر على أماتنا في فلسطين؟ من؟ إنها العالم العربي والإسلامي، المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني. لكن محك جد وكمل صفرك. تولى أنت يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيه ما بيقومه. احنا سلهم. إحنا عالمي عربي والإسلام أيوة مئة مليار ونص هي مسؤولة بضرها في قده. وتعلمنا وما احنا الصفحات اللي إحنا قدمناها دي. صفحات من التاريخ ليه؟ هو نوع من الصرف الفكري الفكر إحنا, بند... إحنا عندنا عمر نضيعه. لحنا بنذكر الأمة بفضل الله عليه. هكذا كان رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم عن الأعراض. هكذا كان الصحابة تحريرا للأوثان، هكذا كان صلاح الدين الأيوبي حينما علم أن المقدسات مهددة وأن مكة وال المدينة مهددة بعد أن حرر بيت المقدس وبعد وحتى بأن الشواطئ البحر البلاد المحصنة على البحر الأحمر مهددة وأن هنالك حرب صليبية. بقناة واحد من مؤردات يستهدف ترويع الآمنين على جوانب شاطئ البحر ويطارد الحجيج تحرك صلاح الدين الأيوبي وعاد للأوطان حرمتها وعاد للحجيج أمنهم وأمانهم وعاد الوطني أرض هو. وعاقب المعتدي أم معتدة عليها ده موقف كان صلاح الدين صالح نجم الدين أيوب لما علم وهو في دمشق وكانت دمشق عبارة عن جزء من الدولة العربية الإسلامية التي كانت تضم العراق الشام كلها لما مقولي الشام كلها سوريا وفلسطين ولبنان وشرق الأردن ومصر وجزيرة العرب وطرابلس الغرب أمة واحدة لها قائد واحد وزعيم واحد أمة يخودها العلماء وأهل الاختصار حينما علم الصالح نجم الدين أيوب وهو حاكم الأيوب على هذه الدولة يحكمها بالإسلام وبشرع الله هذا الحينما علم أن الويس التاسع ملك فرنسا جهز لحرب صليبية سابعة وأنه يستهدف مصر وأنه يستهدف مصر كان الصالح نجم الدين أيوب مريضا حمل في محفات وهو مريض حمل في محفات وهو مريض من دمشق إلى مصر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 على الصليبين بال بال حرياتهم فمحوهم غضب صلوبس الجوع يتموننا البلد يتكلوا عن ال الصالح نجم الدين أيوب يعني انتقل من دمشق إلى القاهرة وبدأ يحشد المقاتلة في, في عندش أشمون صلاح وبدأ يحصن دمياط المعركة احنا تكلمنا عنها لكن الشيء الذي يلفت النظر أن الصالح نجم الدين أيوب مات في أرض المعركة وقتل القائد العسكري شيخ فخر الدين الذي كان في أرض المعركة ولكن الأمة لم تهزم ترجل فرسان وامتطى سهاول الجياد رجال آخرون منهم سوران ابن الصالح نجم الدين أيوب أمه شجرة الدر امرأة اللي بيشوهه تلخه أمه خليل لما سمع عرفت وشاهدت أن زوجها اللي هون الصالح نجم الدين القائد الدولة الإسلامية المطلمية للأطراف دي أنه توفي أخفض خبر موته وأنثلت إلى ابنه وكان ابنه مرابطا ابنه مرابط في السجور في مواجهة الأعداء مرابط اللي هو توران شا. وجاء توران شاه ليخوض المعركة وكان القائد الذي سرجى الفقر الديل حل محل بايبر البندقداري وانتصر المسلمون وانتصر الويسس الساسع وسبحان الله واغطيلة رانشاه ليلة النصر سبحان الله لكن المسيرة استمرت اللي عرفوا ان فرض الله عليهم الغيرة على الوطن فرد الغيرة على القدس فرد فك الحصار عن إخوتنا في الإسلام الذي نرون الحياة لا يردون سوى الحياة الآمن المطمئنة قالوا فريضة شرعية وضمورة حياتية تحركوا لا كانش فيه سلبية أنا بقول ذلك أن أين أمتنا من هذا الواجب هذا واجب وصى به رب العالمين وقام به رسول الله عليه وسلم خدم لنا بسيرته القولية والعملية الصحابة القلفاء الرجلون الزنكي الايوبيون المماليك اللي يقول لك هؤلاء كانوا حارسين على دول الحريم وسواه تاريخ المماليك المجاهدين الذين بيضوا وجه الامه و و و وصهروا حرروا الشاطئ السوري والشاطئ الشامي كله من العدوان الأجنبي وحرروا عكا وحيفا والجبل وبيروت، هذا هو الجيل المجاهد اللي احنا شوهنا تاريخه بنشويح تاريخ المجاهدين بنشويح تاريخ الحركة الإسلامية المجاهدة التي حفظت بنشويح حول نقطع الأواصر بين مصر والعالم العربي والإسلامي وبين الجزيرة العربية والعالم الإسلامي احنا أمة واحدة هذا هو التاريخ ما يعلمنا فين من هذه الواجبات دي واجبات فرض الله علينا كتب عليكم القتال و لكم بس إحنا مش قاصي للناس دول. إحنا لا عندنا ولا ولا شرف لا ندعيه لكن المفروض إحنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في وسائل أخرى. إحنا بيرصالب الآن إنه تسك الحصار عن إخواننا ونصالب بفرض الحصار على الكيان الصهيوني تبقى لقرارات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تصالب بفرض الحصار على الكيان الصهيوني وعدم مدد بالإمدادات. ونقول لفرنسا فرنسا اللي تجيء أنت تديك الكيان الصهيوني البرنامج النووي. وألمني أن تدتيهم المال، تدعميهم بالمال، وتدعميهم بالغواصات النووية والزوارق الصاربية وكل واحد وروسيا كله كان يدعم هذا العدوان على أمتنا أنا مش أنا مش قادر أتصور لولا أن هذا من قدر الله الغلاب كيف استمر الشعب الفلسطيني صامدا ثابتا يقاتل عبر من ألف وتسعمية أو تمنتاشر أو تسعة وتسعين الآن ويقدم وهو صابر محتسب لكم الله يا إخوانه هنيا لكم هنيا لكم أصلى الله لكم التثبيت أصلى الله لكم الهداية ولا تأبه لمن يخذلكم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضركم خذلان من خذلكم والمسألة لازم تضع في الاعتبار نص ربنا لا يتنزل على الصف المختلط لازم تتميز الصفوف نظر ربنا يتنزل عن العباد الربانيين وقال عن لو خرجوا فيكم المنافقون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم بس الفكرة إن سنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الشيء الذي أود أن أذكر أن الناس يقولون أنت ذكرت المرة الماضية نعم أنا أريد أن أوقف وعي الأمة نحن على أبواب الآخرة وأرى شيء يدمر القلوب الحية هذا الموقف المتخاذل لأمتنا يعني لو إحنا ننظر عبر أجهزة الإعلام الشباب صغار وشيوخ مسنين وكل يوم كل يوم تتفتح الأعين والاسماع على مايرجع والمنظمة الدولية لا تفعل شيئا والمجتمع المدني لا تفعل وإحنا أصحاب القضية فيه نحن مسؤولون عنها بالضرعة الأولى فهذه مسؤولية ألا قد بلغنا ألا فشد هي مسؤولية العالم العربي والإسلامي خادة وزعماء وجندا وعلماء لا يعذر من ذلك أحد كما أبتع علماء الإسلام لا يعذر من ذلك أحد هذه المسألة هي التي أردت أن أذكر بها في هذا الموضوع يعني أخذك المفروض أن أتكلمت أجابت عن السؤال في المرة الماضية وكان المتوقع أن الإنسان يرى رد فعل إيجابية لأن الرسول علمنا قال اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا والعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل رسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصير به عرضا من الدنيا لم يجرح ريح الجنة يوم القيامة العلم ده ينبني عليه عمل العظيم جل وعاصة الإنسان اللي بقولت الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق والتواصلوا بالصبر الأمة علم لا يندني عليه عمل ضرر أكثر من نفعه لكن تقام بيحج على الأمة يوم القيامة إذن المسألة تحتاج مننا وقفة مع الناس ومع المحاسبة لأن الموت يأتي باغتة الموت يأتي ماذا سنقول لربنا يوم القيامة وإيه يعني وماذا و... نفعل نحن على الأقل على الأقل جارودي آه... اقترح بعض الاقتراحات قال كيف نواجه المستقبل له كتاب مترجم كيف نواجه المستقبل وكتب كتابا أمريكا صليعة عصر للحطار ده دا كلام جارودي كتابه نشر بكذا لغة وقال فيه انتقد ما يسمى بالجات والنظام الدولي الجديد وقال ده بيؤدي في النهاية إلى حرب عالمية عنيفة وقال آتي اقترح بعض الاقتراحات قال علشان نوقف هذا العدوان الواقع على الإنسانية من عبر المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي قال قدامنا حاجات أول حاجة إن الدول المدينة تتوقف عن دفع المدفونات قال لي قال لي هذه الدول المسكينة قد سدلت القروض وفوائدها المركبة منذ زمن طويل. ولا زال الزائل بقى زي ما هو فإذن توقفوا. لبرة اثنين قال أوقفوا التعامل بالدولار وضحثوا عن عملة أخرى بينين لبرة ثلاثة قال حاولوا تحققوا نوع من الاكتفاء الذاتي فيما تحدثون تحتاجونها من خلال الاكتمال البيني التعاون البيني مصر والسودان السودان والمملكة عبياة السعودية تعاون بيني وإحنا أمة رسول صلى الله عليه وسلم قال تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الاسم والعدوان المؤمن للبنيان كشدوا بعضه بعضا من كان له فضل الظهر فليعضع به على من لا ظهر له قال التعاون الاجتمال البيني ثم قال الامة دي ايضا تحتاج الى منظومة تعليمية تعلمها معنى التمرد على الواقع الذي يطيبه النظام الدولي الجديد وتحقق الحرمة فإحنا نملك هذا نملك هذا وبالإضافة إلى ذلك وقف تصدير البترون والغاز وصرف بالأم... الم... سحب المدخرات من البنوك الأجنبية و... و... وتوظيفها في البلاد العربية حتى لو ضاعت كويسة نرضيع في البلاد العربية حتى مصيح في بلاد الغرب أيضاً الشيء الأخر فرض الحصار على العدو الحصار اللي كانت فرضته جامعة الدول العربية عبر طريقيا. قبل ب... قبل كان بديفت ودي بدي المعاهدة الشؤم عادة الشؤم البلاء الشديد قال بكل بديف كان الحصار مستمر. أكنش في حد اسمه تطبيع؟ لا اعتراض، لا مفاوضات، لا كذا لقيت ثلاثة، لا أثلاثة. أقرهم مؤتمر القمة في خفومة. عاوز أقول المطلوب الآن المفروض إن إحنا نوقف ال نحاصر العدو اقتصاديا. مش عاوز هو بقى سياسيا واجتماعيا. فهناك وقف التطبيع. وشيء أخطر من هذا أن منع الحصار من العدو. وفتح السبيل أمام أجهزته للتجول في بلاد العالم العربي والإسلامي لأنه له أهداف وغيات ذكرها حامد ربيع رحمة الله عليه رئيس قسم العلوم السياسية في احتواء العقل العربي أنا استند على الحصار دي الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكرت ثمامة ابن أسان ده كان واحد من بني حنيفة صحابي أسلم لله رب العالمين وذهب إلى بني حنيفة وقال لهم يا بني يا بني حنيفه ممنوع انكم انتوا تعطوا حبة قمح واحدة لقريش ما لم تسلم او يسمح لها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا دول بيحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبيهاجموا قوافل المسلمين وبيؤذوهم اذى شديد فحرم على قومه انه يعطوا حبة قمح واحدة اهنا اهل نجد ما يعرفوش كلمه قمح للقريش وفعلا نجح الحصار واستغاث القراشيون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نناشدك الرحم يا محمد نناشدك الرحم احنا عايزين انك انت تقرب ديننا فتحنا عثينا على لابد انك تخلي تميم بن عتال يرفع عن الحصار فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم شوف التعامل مع العدو صلى الله عليه وسلم من يطلب منه رفع الحصار عن قريش رغم أنها لم تكن قد أسلمت بعد شوفوا الكرم الأخلاق شوفوا الأخلاق الرفيعة بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بكتهم وسائل الإعلام الغربية بأنه الإرهابي وأنه كان كذا وكذا وهو يبرأ الله عز وجل من هذه التهم برأة الزيب من دم يعقوب أنا عز وجل ورفع الحصار بأمر النبي صلى الله عليه عن قريش رغم أنهم لن يكون قد أسلموا لله رب العالمين إذن الحصار على أدوء هذه فريضة في رقاب الأمة هذا فرض الله علي أمة الناس الذين أصحاب الشركات وإن خلتم عائلة فسوف ينيكم الله من فضل أنتم مطالبون أن تحصروا العجل حتى يقف حتى يقف احنا شعب الفلوسيني بيقول سيبونا بس عاوزين نعيش سيبونا حتى نعيش فيها نتعامل مع العالم الخارجي فيها مش عاوزين أكثر من كده لكن عملية إبادة طبعاً الاستراتيجية اللي نشرها اوزي محمد الصائل في كتابه كيف نفكر استراتيجيا العالم الغربي استراتيجيته مش عاوز لا حزب الله ولا الجهاد ولا حزب هذا في كتابه رضي رحمه الله رحمة الواسعة الذي نشر اللي هو كيف نفكر استراتيجيا لكن لا فيش حاجة اسمها كل شيء بقدر الله خل الله ممالك الملك وتلك الايام نداولها بين الناس دولة الباطل. ساعة ودولة الحق الى, الى قيام الساعة ربا يعني المسألة كتب الله لاغلبنا انا ورسل إن الرنصر رسلنا والذين امروا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اذا مرة اخرى اقول ان القضية الفلسطينية هي همنا الاكبر هي قضية العالم الاسلامي المحورية الاولى هي سبب نكبة العالم العربي والاسلامي لان احنا توانينا في دفع العدوان تصورنا القضيقة الفلسطين ودخلص وانسينا فرض الله علينا كانت النتيجة ان الامة كلها تعاني بل البشرية كلها تعاني ولم يتوقف العدوان ياريت وقف عند فلسطين هون سلل العراق لان ده برضو ده المخطط الصهيوني الاستعواذ على العراق وتنزيق العراق الناس قالوا السلام اتعابل زي ما مزقت السودان ربي يسلم. عشان كده انا ذكرت من شوية كتاب اهداف اسرائيل التوسعية واهمن تعيش فيه الأمة ان العدوان الاسرائيلي هيقف عند هذا الحد. يقول واحد يقول لي ما تقولش الكلام ده يقول له وعند جهينة الخبر يقيم ربي نجي الأمة من هذا البلاء ويجمع الأمة على قلب رجل واحد لمواجهة هذه التحديات لأن ربي قال واعتاصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا في كفشال وتذهب روحك وحدة الأمة فريضة مصالحة مع الله عز وجل عودة إلى الله مصالحة بين أبناء الأمة العدو لا ينفد إلا من خلال الوحدة الفرقة الفرقه أمتنا عبر تاريخها الطويل ما تحققت اندفاراتها إلا بسبب حسن علاقتها بالله التقوى والاحتراث من المعاصي والبدع ووحدة الصف وقوة تسعة هي الأمة التي حققت أهدافها. إذا مرة أخرى أنا أقول نحن نذكر دواما ما نتوان لحظة واحدة عن التذكرة ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله لأنه مرنا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 حرر بيت النقلس 583 لكن كانت في بقاع زالت موجودة تحت الاحتلال جاء بعض صلاح الدين أبناء وأبناء عمومات الدولة الأيوبية وبعدين دولة المماليك، وتسابعت على قيادة الدولة الإسلامية أمه برضو واحدة قيادة واحدة نظام واحد هدف غاية واحدة الأمة تأخذ بكل الأسباب لمواجهة التحديات، وظل حالة التاهب والمقاومة تمرها حتى تحررت الشام كلها، سواح الشام ولبنان وفلسطين وووالأردن و... وسوريا و... سوريا وش والجزيرة الالجزيرة الفلسطينية ودير بك وجنوب شرق شبه الجزيرة الأنضول.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 لحد بكلش في حجة ما نظام فيها، ففيش حجة اسمها دولة إسرائيل. خلنا ما شايفين الإمامة دوامة للأمة المسلمة. أدينا للتاريخ، أدي صفحات التاريخ التي نقرأها. ما في حجة اسمها تانية في الدولة اليهودية. متى قامت 14 أربعة عشر مايو ثمانية متى بدأ التمهيد متى محاولة بداية إقامة دولة يهودية على أرضنا؟ بدأت من سنة كم؟ صفحات التاريخ مسؤول لنا إن قبل في منطفة في القرن الخامس اللي القرن اللي مع نهاية بداية القرن التاسع الهجري القرن العاشر 1927 القرن العاشر الهجري اللي هو السادس عشر الميلادي بدأ اليهود يعني فكرة إقامة وطن قومي لهم على رب خلصه بس البداية كانت هنا فين البداية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 أصدر فرمان يعني أمر بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء واضح من هذا الفرمان أن اليهود كانهم جهد يبغون الهجرة إلى هذا الإقليم المصري واستيطانه على أساس أنه يضم الوادي المقدس هو الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام تكليماً وموسى نبي المسلم يبرأ إذا الله منه في الدنيا والآخرة ومن ثم لما أدرت السلطان سليم الأول يعني الدولة كانت يقظة رغم إنه دولة متربية الأطراف تبدأ حدودها تشمل إيران وتشمل العراق وخراسان وشبه الجزيرة العربية والشام كلها مصر ثول الجزائر الـ الـ الـ شبه الجزيرة الأندونس كلها ومش بس كده ويأخذ فيها كمان شبه الجزيرة الملقى الغد دي دولة واحدة لها قائد واحد قيادة واحدة سياسية وعسكرية نظام تعليمي واحد نظام تشريعي واحد أمة قمة في التقدم التقني والعلمي لها سمات حضارية عظيمة هذه الأمة يعني كانوا علماء وهي يجمعون بالعلوم الشرعية والعلوم الكونية من في علوم الطب والهندسة والكيمياء والأحياء هؤلاء الناس كانوا يتعاملون بالذهب والفضة هؤلاء الناس عندهم قمة في في النماء الاقتصادي والإدارة وال يعني والتخفيض أمة في ظلها أمن العالم العربي والإسلامي رغم هذا رغم المسؤولية العظيمة دي وصلت معلومة للسلطان سليم الأول إن في محاولة لليهود الاستيطان فينا شوف غيرت الثلاثين العثمانيين اللي بيسموهم إنهم كانوا قال أحد الأساتذة أفضل إلى ربه و... والله يجديب ما هو أهله. أركِذ أن استعمار مقنع باسم الدين. قال الدولة العثمانية. قال أصدر السلطان سليم الأول فرمان بمنع استيطان اليهود اللي في الصين. آه لأسف ل ل ل ل لش لسيناء. منع التوطين أو إني جار كذا غير مسموح باليهود بالسكن أو التواجد في سيناء.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 يبقى السليم الأول واعي صاحي معنى هذا أن القيادة السياسية وعية صاحية لما يدبر لسيناء واتخذوا الاحتياطات ممنوع من عن بات كان تواجد يهودي على أرض سيناء إلا حكم سليمان قال استمر 46 سنة عجز اليهود صيلة ال 46 سنة أن يتواجدوا أو يتسللوا لأرض سيناء شفنا همية أرض سيناء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 كان اختيارهم لا هذا اختياراً هادفاً ليه؟ قال مدينة تقع على الساحل الشرقي لخليج السويس لها ميناء يصلح للسوء السفن التجارية كانت تقصده السفل القادمة من ينبع وجدة وسواكن والعقبة والقلزم والسويس كما كانت المدينة ترتبط برياً بخطوط طوافل مع القاهرة والفرمة وبذلك كان يسهل على اليهود إيجاد اتصالات خارجية فلا يصبحون في عزلة عن العالم بل تستطيع السوء يعني إذن بيختاروا موقعاً للإستراتيجي تزعم التهجير إلى الطور رجل يهودي يسميه وسائخ العصر إبراهام اليهودي استوطن الطور هو وأولاده وسائر أفراد أسراته حنا قلنا في الفترة من كام؟ من 1594 إلى 1596 دون أن تدري السلطات العثمانية سواء في القاهرة أو في اسطنبول عن هذه التحركات اليهودية المريبية شيئاً لولا أن اليهود اللي كانوا في الصور تعرضوا بالأذى لراهبات ورهبان زي سانت كاترين في سيناء الحادثة دي قدر الله عز وجل اعتادوا على الراهبات عز وجل يشوف موقفهم من أهل الكتاب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 دير سنتي كاترين. فطبعا ماذا فعل دير رهبان والجهربات اتجهوا بالشكوى الى مين الى نائب الشرع الى نائب حاكم الدولة العثمانية اللي تكلمت عن المترمية قدموا له شكاية قالوا انتم ناس احنا اهل الكتاب امننا امنين على بيعنا وعلى كنائسنا وعلى دماءنا وعراضنا بينكم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 الذين آمنوا الذين قالوا إن صار إننا نصرنا ذلك بأن منهم قلسيين رهبان وأنهم لا يستكبرون يقولون احنا احنا بحبكم وإحنا على قسم لكم طيبة بس ترفعوا عن العدوان اليهودي ده على أرض إيم. صحيح؟ يبقى إذن الـ الـ الـ الـ الـ المسألة الأولى ان إن ذل رهبان ذل تكترين هم الذين نبهوا الـ الـ الـ الـ الدولة العثمانية إلى خطورة ما يجري على أرض على على أرض سيناء ثانياً. الحكم هنا المعتقل ليس لليهود حق أن يسكنوا مدينة الصور على الإخلاق وهذا ما أبتد به الدولة العثمانية قالوا من عن منعا بثا لأن العثمانيين كان يدركون الخطر اليهودي على ثناء كانوا يدركون الخطر ده قبل أن تقوم دولة يهودية على الأرض فلسطين ده في القرن الخامس السادس عشر الميلادي اللي هو السابع الهجري فكاش لك شوفوا الإحساس إمة الأمة العمالقة الامه التي يعني تنجب العظماء وتنجب العلماء وتنجب القادة هذه الام يعني حتى العثمانيون ان سيناء تتهددها الخطر اليهودي عشان كده قال ممنوع من على البث ان توجد يهود يعني على ارض سيناء ثالثاً ان رهبان دير سانت كاترين كانوا يحتفظون بالفرمانات التي اصدرها السلطان سليم الاول وسطان سليم الثاني سلطان سليمان المشرع وعدد يقوله ان احنا بموجب هذه الفرمانات احنا مؤمنين لكن احنا الوقت يتهددنا الخطر فانتم مسؤولين عن تأمين نصارى دير سانت كاترين رابعا يعني ان اليهود ما بيأتوش لذلك بدوا يسحفون على منطقة دير سناء في جماعات كبيرة بخضب إيقاع الفتن داخل منطقة سيناء خامسا إن اليهود أصبحوا يتوطنون مدينة طور بنساء مؤولادهم ويحصل منهم بغاية الدارة بل مؤرد في الشكوة بتاع الدير سنتي كاترين سادسا دأب اليهود على مخالفة الشرع والتقاليد والعادات القديمة المنيعة قد اهتمت السلطات العثمانية في القاهرة على أثر تلقيها شكايات رهبان سانت كاترين اهتماما جائدا واصدرت امرا بمنع هجرة اليهود الى تيناء ومنع استيطان بها ومنع بيع الارض لهم وصدرت بهذا الثبت ثلاث فرمانات ديوانية كان صدورها كلها ابان حكم السلطان براد الثالث ندرك من هذه العجالة والحديث بقي فيها ان بداية ضياع الاوطان بيع الارض للاجنابي بداية ضياع الاوطان بيع الارض للمجنبي بيع المؤسسات للاجنابي بيع الشركات للاجنابي دي بداية الضياعة هي درس تعلمناه ودي كانت البداية في ارض فلسطين عشان كده الدولة العثمانية القيادة الراشدة المسلمة اليقظة حريصة على مصلحة الأمة وعلى اقامة الدين ونصر محمد دين صلى الله عليه وسلم حريصة على مقدسات الأمة، وسيناء في القلب منها من قالوا لا احنا في اسطنبول عاصمة الخلافة ايش جابنا في مصر جزء مصر كانت تشكل جزءا سيناء جزءا من الكيان العضوي للامة المسلمة كيان سياسي، الاقتصادي العقد التعليمي عشان كده فزع نائب الشرع الدولة العثمانية في القاهرة وخابر السلطان مراد الثالث مراد الثالث أصدر ثلاث فرمانات أوامر إخراج إبراهام اليهودي وزوجه أولاده فورا من سيناء ويمنع منعا باتا في خاب الأيام استيطان اليهود على أرض سيناء هل تعلمنا ندرس علموا ما شئتم أن تعلموه فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته